وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا se ne m'en وَمَنْ يُنَبِّذْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَكَبُّراً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله وعلى الله فليت ونفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم والله عنده أهل عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعون ومن يوق شح الله غفور حليم عالم الغيب والشهادة إن عندهُ